النوع الثاني الجراح قلنا القصاص في مدون النفس إما أن يكون في الأطراف كالعين والأنف والأذن والسن وإما أن يكون في الجروح لأن الجاني ربما قطع أروا كاليد وربما طعن بشكين أو جرح بها أو خدش بها ولربما ضرب بحديدة فكسر العظم أو هشمه فالجنايات قلناع الآذين النوعين إما جناية على الأطراف والأعضاء وإما جناية بالجروح والكسور فهذا النوع الثاني وهو الجناية بالجروح وجناية بالجروح يتبع الجناية بالكسور لأن الجناية بالأطراف ذكر فيها أن هذه على الطرف بقطعه او الجناية على منفعة الطرف وايضا الجناية بالجروح هذا النوع الثالي يتضمن الجناية بالجروح والجناية بالكسور الجناية بالجروح مثل أن يأخذ سكينا فيضربه على كتفي أو يأخذ السكينا فيضربه على عضدي أو يأخذ السكينا فيضربه بها في بطني فتظهر جوفه وأحشاءه وهذه الجائفة وإذا ضربه بسكين مثلا على كتفه أو على موضح بدني ربما كانت موضحة وربما كانت مأمومة تبين أم الدماغ وإذا كانت الجناية بغير فهي الجناية على العظام بهشمها وهي الهاشمة أو كسرها كسر ينقل العظم وهي المنقلة او, أو, أو, أو تكون الجناية على الرأس بكشف خريطة الدماغ وهي المأمومة التي تغهر أم الدماغ هذه كلها جنايات للجروح وهذا من كمان الشريعة وشياتها وعظمت هذا الدين أنه تفصل هذه الأشياء كالسينا ولذلك لم يقتصر بالجناية على جبع الضوابط العامة دون دخول إلى تشفيلات وبيان أنواع هذه الجنايات وأحوالها المختلفة فرحمة الله على إمة الإسلام وفقهائهم الأعلام الذين أظهروا مكنونات هذه الشريعة لفضل الله عز وجل الذي لا فضل إلا فضله وحده لا شريك له الذي علمهم وفهمهم فبينوا هذه الأحوال والظروف فبالشاهدة من الجناية تكون بالزروف وتكون بالكسور قال رحم الله هل الجروح نعم فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم فيقتص من الجاني في كل جرح ينتهي إلى عظم وهذا مدري إلى أن الجناية بالجروح أضيط من الجناية على الأعضاء والأطراف الجناية على الأطراف والأعضاء تستطيع أن تستوفي من الجاني حق المدني عليه لأنه يأتي عند مصر وتستطيع أن تحدد موضع الجناية على الطرف وعلى منفعته لأن الجناية بالجروح مقيدة ولذلك لا يتصل فيها إلا بحدود والسبب في هذا أن الجناية بالجروح لا يؤمن معها الحي لا يؤمن معها الزيادة ونحن في القصاص مدار القصاص على العدل والمساواة ولذلك يكون أمر القصاص هنا أضيق منه من القصاص في الأطراف فقال يقتص كل جرح ينتهي إلى عظم مثل الجروح التي تكون في العظم والجروح التي تكون في الساعد والجروح التي تكون في الساق ونحوها لأنها يمكن لو قلنا للجاني أو قلنا للخبير في القصاص أن يجرحه جرحا مثل الجرح الذي سأله بالجاني ينفله ذلك ولكن إذا كان في موضع لا ينتهي إلى عظم والجلاية لا ينتهي إلى عظم ما تستطيع أن تحدد كم كان الجرح لا تستطيع أن تصبر الجرح بحيث تجرحه مثل جرح وتضع اللحم مثل ما ضع لحم النجن عليه ومن هنا يضيق القصاص في الزؤوف ويكون صعبا لن لا يضمنعه الحي فإذا أراد لها أن يقطع مثل قطع الجاري لا يستطيع أن يزن السكين أو يزن القطع بنفس الوجن الذي وزنه به الجاري أو يضربه نصف الضرباء أو يطعنه نصف الطعن ولذلك لا يضمنعه الحي والقاعدة أن كل ما لا يؤمن معه الحيف فإنه لا قصة صفية لأن إذا لم نأمن الحيف فإننا لا نأمن التأدي والأصل أن الجاهي له سرمة وإن ما يؤخذ من لقدر جنايته فإذا لم نظن أن نأخذ لقدر جنايته فحينئذ لا يدعونا ظلمه للمجن عليه أن نظلمه هو أيضا ومن هنا لابد من العدل بين الطرفين فقالوا وضعوا ضابطا هو التصاص في الجرف الذي ينتهي الى عظم في كل عضو ينتهي الى عظم نعم كالموضحة كالموضحة الوضوح ضد الخساء ووضح النار اذا دار ضوءه والموضحة هي التي توضح العظم فيتقع في الخصومة بين الجان والمجن عليه سيأخذ شكيها والعياذ بالله سيضربه مثلا على كتفه لما ضربه في العبد على كتفه وجدنا أن الجرح الذي جرحه به أبان العظم وأوضح العظم ما عبرد العظم لا كسر العظم ولا هشم العظم لكنه جرح مظهر العظم فحين إذن انتهى الجرح إلى حد معين وواضح تستطيع أن تسأل بالجاني مثل ما قد رأي في عليه سواء كان هذا في القى في الأمر ح타 يقع في, في السعج يقع في الساق هذه كلها يمكن فيها الجرح جرحا مماثلا لجرح الجاني فحيل مقدر الجرح ويسبر ثم بعد ذلك يُسعل بالجاني مثل ما فعل بالمجاني نعم وجرح العبد وجرح العبد ال insignificant ما بين نصر النفق إلى نصر الكتف هذا يقل العضب وما بين نصر المرفق ونصر الكف يقله الساعد وممكن يقع في جرح الساعد لأنه إذا ضربه بسكين على ساعده وأوضح العظم وظهر العظم من ضربته يمكن أن يفعل مثل ما فعل الجانب والساق. والساق كذلك والساق ما بين نصر القدم ونصر الرقبة فهذا الساق فلو أنه ضربه بسكين أو بآلة جارحة فأظهرت عظم ساقه ولن تؤثر في العظم اقتص منه بالموضحة وهكذا لو أنها هشمت العظم وكثرت عظم النجن عليه فقال أريد أن تفعلوا بالجاني موضحة لأن ما نستطيع أن نكسر مثل نفس التكسير في اقتص بالأقل وسيتين هذا إن شاء الله تعالى ونقتص منه والفخذ كذلك عظم الفخذ ما بين نصف الوقبة ونصف الورك الذي في الأعلى هذا كله الفخذ سواء من أقبل من أو أجبر إذا ضربه بالسكين عليه فأوضح عظم الفخذ فعل به مثل ما فعلت النجني عليه واقتص منهم وضحة والقدم والقدم حينما تأتي الجروح في نصف القدم من نصف التعبين الى اطراف الاصابع فالجرح هنا تنتهي الى عظم. فلو جرحه جرحا اوضح اظم قدمه فعل به من هنا فلو كان جرحا طوينا جرحناه جرحا طوينا ولو كان وضوح الاضم الاضم في نصف الجرح اوضحنا اظمه في نصف الجرح فخذشناه الخلف ما اوضحنا فيه. ولو كان الوضح في نصف العضو كامنا فعل به مثل ما يفعل بالنجم سواء بسواء والدليل على هذا كل قوله تعالى والجروح قصاص فإن هذه الآية الكريمة أصل عندها بالعلم في القصاص والجروح وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقتص من الجارح إذا جنى على النجمي عليه بجرح وأجمع العلماء رحمه الله على هذا أن القصاص يقع في الجروح كما يقع في الأنفس والأقراف ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان لا تمان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومنسار على سبيله ونهدي إلهي من الدين أما بعد فقد تقدم معنا أن القصاص إما ان يكون في النفس او في ما دون النفس وان الذي دون النفس اما ان يكون في الاطراف وذكرنا مسائله وإما ان يكون في غير الاطراف والذي في غير الاطراف يشمل الانقاص في الجروح والانقاص في الشجاج وهي جمع شده ويعبر بها عن الجنايات المتعلقة بالرأس والوجه ثم هذه الشجاج والجروف تنقسم إلى قسمين قسم منها يمكن فيه القصاص وتتحقق فيه المماثلة ويؤمن فيه الحيف بمعنى أننا لو أردنا أن, أن, أن نمكن الجامي المجني عليه من فعل جناية بالجاني كجنايته عليه يمكن فهذا حال الحال الثاني أن يتعذر ذلك بحيث يغلب على ظننا أننا لو أردنا لا بد من الجيادة الذي هو الحيف التي هي الحيث أو حصول عدم حصول التناثل ومن هنا ضينا المصنف رحمه الله أن الموضحة وجرح العظم وجرح الساق وما سمى رحمه الله أنه يقتص فيها والموضحة كما تقدمنا عنها هي التي تولح العظم هي التي تولح العظم طبعا من حيث الأصل الجنايات إذا كانت جروحا تأتي على فعندنا ثلاث طبقات الطبق الأولى الجند والطبقة الثانية اللحم والطبقة الثالثة العظم هذه ثلاثة مواضح تحصل عليها الجنايات حتى يتضح لطالب العلم بالنسبة لأول طبقة تتعرض للجناية هي الجلد ثم يلي الجلد العظم اللحم ثم يلي اللحم العظم إذا حصلت الجناية عن الجلد طبعا تأتي على طبقات وإذا حصلت الجناية على النحم تأتي أيضا على طبقات وإذا حصلت الجناية على العظم تأتي أيضا على طبقات ومرافق جماء على هذا دين المصلف رحمه الله أنه لا يكفص في غير موضحة طبعا عندنا الموضحة هي التي توضح العظم إذا أوضحت العظم فمعنى ذلك أنه مشد من الجد ونفذ من اللحم ووصل إلى أنه كشف العظم لكنه لم يصل إلى أذية العظم هذا النوع من الجنايات له حد ينتهي إليه بخلاف مثلا جرح الجن بخلاف جرح اللحن فإنه ليس له حد ينتهي إليه وتوضح ذلك أن الجناية أقل من الموضحة وفوق الموضحة لأنه ذكر الموضحة في الدرس الناضي وبيناها فبينا أنه لا يقتص في غير ذلك يجي غير الموضحة وبناء على ذلك عندنا ما هو دون الموضحة يعني أقل من الموضحة جناية وعندنا ما هو فوق الموضحة جناية سنبدأ بالذي هو أقل من الموضحة أولها ما يسمى بالقافرة والحاصرة وهي التي تقشر الجلد ولا يخرج معها الدم هذه تسمى بالقاشرة وبالحاصرة ثم ينهي ذلك البازلة والبازلة ويقال لها الدامعة هي التي تكشف الجلد ويخرج معها دم فالجناية أقوى من الجناية الأولى ثم بعد ذلك الباضعة والباضعة هي التي تنتهي من الجلد وتدخل في اللحم لكنها لا تتورغل في اللحن وإنما تجرح اللحن فتبضع ثم بعد ذلك بعد الباضع المتلاحمة وهي التي تغوص في اللحن لكن لا ترشبه إلى العظم وتدخل في عمق اللحن ثم بعد ذلك الشلحاق والشلحاق هي التي ليس بينها ودين العظم إلا القشر الرقيقة ثم الموضحة وهي التي توضح الأرض هذه الجنايات الأول كلها قبل الموضحة هذه لا قصاصة فيها على نختارهم من صنف الله دماء على ذلك لو اختص الاثنان فجرح أحد من آخر بسكين فكشط لحمة جلده ولم يخرج دم فهي حاصرة لا قصاصة فيها ويعدل طبعا إلى أرشى فيها الحكومة باستثاعته إن شاء الله كيس تقدر وكيف يعطى حقه في هذه الجماعة او ضربه بالسكين فنفذ من الجلد إلى اللحم ولكنه غاص في اللحم ولم وصل إلى العظم فهي باضعة فإذا غاصف اللحم فهي متلاحمة او قطع اللحم ولكنه لم يغصي ضربة السكين لم تدخل في الداخل فهذه باضعة كلها لا قفاظ فيها أنا مختاره من صلي بعض العلماء يرى القفاظ في الباضعة ويرى القفاظ في المتلاحمة ويرى القفاظ في البازنة التي فيها دم التي تفصل جلد ثم يخرج معها دم وهو مذهل طبعا المالكية والأهل الرأي ورحمة الله عليهم ويرون أن فيها القفاظ يقولون انه ممكن للشخص اذا جني على شخص جناية مثلا جني عليه بالبازلة يقولون نأتي ونقيس الزرف الذي جرحه طولا ثم نأخذ محدد المكان مكان الجناية طبعا هي تكون في الرأس في الوجه محدد مكان الجناية ثم يبضعه ويسعل به مثل ما فعل بالمجميع عليه قد يمكن يمكن القصاص بهذا والحقيقة الذي دعا الحمادلة الشاغير رحمة الله عليه الى منع القصاص هذا قالوا انه يتعذر او يصعب التمافل ومن شرط ثقوط القصاص الجروش فصول التمافل وامن الحيث يقولون أن الناس يختلفون من, من حيث اللحم محافة وثنانا ثم طبيعة العبو طولا وقصرا وهذا يؤثر في الجناية نفسها ولا يمكن أو لا يستطع غالبا أن يأتي القصاص مثل الجناية سواء بسواء وإذا لم يؤمن شيء فقط القصاص طبعا في الحقيقة بذهب من شنابل وفعلا هذه الجنايات والجروح في الغالب أنه لي ومن معها سيف خاصة الاختلاف أحوال الناس ومن هنا الأشوط المذهبهم الذي يقول أنه لا قصاص في هذه هذا بالنسبة لما هو أقل من الموبحة الذي فوق الموبحة الموبحة توبح العظم فالحنادل رحمة الله عليه لما قال بالقصاص فيها قالوا أنه إذا شجهوا فأظهر العظم يمكن أن نشجه شجة تضغر الأرض فعندنا حد ننتهي إليه ويمكن القصاص بالتماثر ويؤمن الحي لكن حينما يضربه في لحمه لحن هذا سميك ولحم هذا خفيف فكيف نستطيع أن نحقق التماثر فقالوا يسقط القصاص فيما دون المضحة ولا يسقط في المضحة لأن المضحة لها حد ولها موضع تنتهي إليه طيب بعد الموضحة عندنا دنايات فوق الموضحة طبعا الهاشنة طبعا هي إذا أوضحت العظم بعد ذلك تدخل في العظم إذا دخلت في العظم وكسرته فقد هشمت لكن إذا كسرت العظم ولم تدمه عن ذعبه بحيث لن ينكسر كسرا كاملا لأنه إذا كسرت يعرفوننا العظم يتنقل ما يشبه الكسر أول شيء يتهشن وهذا من يسمى بالهاشمة ثم بعد الهاشمة إذن الهاشمة توبح العظم وتهشنه تكسره والمنقلة وهي فوق الهاشمة توبح العظم وتهشنه وتنقله إذا ضربه كسر العظم وإذا جاءت الشجة في الرأس أو الدماء جاءت الدماغ إنها تنقل العظم عن موضعها هذه يسمونها منقلة ثم بعد ذلك النوع الثالث وهو من أخطر الضربات وهي المأمومة والدامرة والمأمومة تكثر العظم وتنفذ حتى تظهر لنا خريطة الدماغ دماغ الشخص فهذه تسمى بالمأمومة وهي تفهم قديما من زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءت في كتاب أم المحاجم رضي الله عنه الذي كتبه من صلى عليه وطبعا تبتدئ بها طبعا فيها ثلثة ديال وهي من أعلى أنواع الجنايات بالنسبة لما يتعلق بالرأس فإذن تكسر عظم الرأس ولا تنقل هاشلة تكسر عظم الرأس وتنقل منقلة تكسر عظم الرأس وتنفذ حتى ينكشف لنا الدماغ أو خريطة الدماغ فهذه مأمومة ودامرة هذه الثلاث اللي هي الها الهاشنة والمنقلة والمأمومة لا قصص فيها ويكاد يكون شدر إجناع عن أنه لا قصص فيها لأنه لا نأمل الحيث ولا يستطيع أحد أن يكسر عظماً مثل كفر الآخر لأن العظم تعرفون إذا كفر تهشن ولا يمكن أن نضبط مثل الزجاج الزجاج يتهشل ما لا يمكن أن تكسر كسرا يساوي كسر الجاني ومن هنا قالوا يتعذر القصاص ويمتنع الشكم به لكن حفظ عن أبد الله بن الزبيت رضي الله عنه وعن أبيه أنه قضى بالقصاص في المألومة وأنكر عليه الناس ذلك وقالوا ما عرفنا أحدا يختص في المألومة وهذا الأثر اختلف فيه وإن كان نصدر واحد من الأئمة على أنه لا يثبت عن عد الله بن جلسين لن يثبت فالأمر واضح لأن الإجناع حكي على أنه لا في هذه التي هي الهاشمة والمنقلة والمأمومة والسبب في هذا أنه لا يمكن تحقيق المساواة كما لا يؤمن الحيف والزيادة وهذان عبران مجبان لسقوط القفاص وعدم ثبوته قال رحمه الله ولا يقتص في غير ذلك من هذه ديانية من الشجاج جمع شجة وهي تكون في الوجه وتكون في الرأس والجروح وهي تكون في سائر البدن تبين ان القفاص دون النفس سواء كان في الشجاج أو كان في الجروح لا يقتص فيه إذا كان على هذا الوجه الذي لكرناه غير كثر سن اختلفنا رحمه الله السن اختلف العلماء رحمه الله طبعا أولا وقبل كل شيء كلهم متفقون على أنه لو قلع سن أخيه أنه تقلع سنه طبعا إذا أكلف السن كليتا تطلب سنه كما أثلف السن المجن عليه وتأخذ نفس السن الذي جنى عليها سواء كانت من الأبراث او كانت نابا أو كانت غير ذلك المهم أنه يقتص منه بأخذ سنه لأن الله تعالى يقول والسن بالسن أي ستبنى عليهم بأخذ السن وهي سن الجاني بالسن البادل البدلية أي بدلا عن السن وهي سن نجني عليه الذي ظلن بالاعتباء على سنه أجمعوا واتفقوا على أنه لو قلع السن أخيه تقرأ سنه ذكرا كان أو أنثى سواء كانت السن زائدة أو ناقصة فلو أنه جنى على سن زائدة في أخيه وقلعها وهو له سن جائدة مثلها فإنه تقلع سنه بسن أخيه ولو قلع سنة أفضية من أخيه فإنه تقلع منه مثل السن يقلع منه مثل السن التي قلع آية من أخيه كتاب الله القصص والدليل ذلك ظاهر الآية والسنة في حديث النظر ابن مالك حينما في قصة الربيع رضي الله عنها لما كسرت سنة الجارية قال صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصص إذن كل متفقون ألا أنه لو قلع السن وأفقط السن وجنع السن كاملة تأخذ السن وكاملة لكن المشكلة أن السن عظم وهذا العظم إذا جني عليه جناية دون القلعة فكسر له نص سنه أو كسر له ربع سنه فهل يقتص منه أو لا وجهان للعلماء رحمه الله أصحهما وأطواهما أنه يقتص سن الجاني بلفل وبقدر نعتدى على سن النجاح بشر أمن الحي فمثلا لو أنه كسر سن المجني عليه نسأل الأطباء هذا الكسر كم يعادل قالوا هذا الأداء الكسر يعادل نفس السن فيأخذ تأخذ سن الجاني مثل السن التي جن عليها وتبرد كانت في القديم يبردونها بالمبرد الحديد فيبردون نصفها ياخذون نصف السن ضربا وكذلك ايضا ما قال الربع مقول ادره وخذوا من سنه الربع كما كدا على ربع سن اخي وهكذا اذا الصحيح انه من السن والدليل على ذلك حديث الصحيح لقصة النظر فإنها كسرت ثم الجارية كثرت ما قلعت كثرت فقال صلى الله عليه وسلم كتاب الله الكثار فأمر بالكثار فدل على أن السن يقتص منها بأخذ جزء معادل لجزء الذي جمع عليه لكن لو كان الكثير على كثة لا نستطيع أن نفعل بالجاني قدرها فإن أو قال الأبد الضاحل لا نأمل يعني لو أننا جئنا نأخذ من هذه السل هذا القدر لا نأمل أن السلم تتهشم او كانت السلم الموجودة في الجانب ضعيفة بحيث لو بردت تكثرت وتهشمت فقط القفاص فقط القفاص وعود العلم إلى الضمان إلا أن يكون أعظم من الموضحة إلا أن تكون الجناية أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنطلة والمأمومة سأله أن يتقصى موضحة وله أرسل زائد هذه مسألة ثانية لو أنه جني عليه بجناية كفا وأراد أن يقصى بنا دونها فهل يجوز له ذلك او لا هذا السؤال والسؤال الثاني إذا قلنا يجوز له ذلك ومكننا أن نأخذ أقل من الزناية التي جمع عليه فهل يدفع له الباقي؟ مسألة كان المسألة الأولى هل يقتص بالقليل بالأقل إذا تعذر الأكبر بالأصغر إذا تعذر الأكبر والمسألة الثانية إذا اقتص وأذن بالقصاص فهل يضمن الجامي الباقي ويدفع الأرض الباقي اما المسألة الأولى اختلف في العلماء الصحيح أن له إذا جنى عليه جناية هشمت عظامه او نقلت العظم فإنه يمكن من أن يجرحه موضحة ثم يؤمر بدفع الفرق بين الموضحة وبين الجناية الموضحة خمس من الإبل والجناية مثلا هاشمة عشر فيدفع خمسة من الأدل باقية عليه هذا ما المذهب الذي اختاره المصلي إذن يجيه أن يختفش بالأصغر ويضمن الجاني ما بقي من قيمة في الجناية الكبرى والدليل على ذلك أنه جنى عليه جناية يتعذر ارتصاص فيها فأخذ بعض حقه وبقي له الآخر كما لو قطع له أسبوعين فاقتص من أحدهما وأخذ قيمة الثاني لأن الثاني مثلا يتعذر يكون مشلول لو مثلا قطع منه أصبعين والجاني له أصبعان في نفس الموضع الذي جني عليه لكن أحدهما مشلوله فقال المجني عليه قلت إذن تقطعوا مثل ما قطع مني وآخذوا أرشى الباقي لي من الأصبع المشلول ما أعود بقصاص المشلول له ذلك وبنان على ذلك يكون الأصل, الاصل يقتضي أن يطالب بحقه كاملا وهو القصاص فلما تعذر أن يأخذ القصاص في الهاشمة والمنقلة والمأمومة كما ذكرنا كان من حقه أن يقتص الموضحة لكن في الحقيقة هناك ملاحظة دقيقة لبعض مسائخنا رحمه الله عليك في هذا حاصلها يقول ان هذه المسألة يبغي ان يفرق في الهاشمة والمنقلة لان الهاشمة كما هو معلوم ربما يرشم عظامه ولا يجرح يضربه بحديدة ماذا ترشم عظامه لكن ما يرش الجرح وحينئذ من في العظم وليست في الجلد ولا في اللحم فقال لو فصل يقول هذا رحمة الله عليه يقول لو فصل بين أن يكون جنى عليه بالمنقلة بموضحة يعني نفذت وأوضحت ثم هشمت وبين أن يكون الهشم بدون جرس فقال لأن في إيلان زائد على الجناية لأن الجناية الضرب والرب وفرق بين الجرس وبين الرب والحقيقة أنا هذا الملحب يعني استشيره وارى له قوه وجاها لم اصل قصاط مماثله ومن هنا اذا ضربه بحديد ثقيل صرف المسله الله وياكم ضربه بحديد فلم تجرح ولكنها كسرت العظام فهل سمتها او اوجد در... كانت الجنايه منقله نقله العظام لكنها لم تجرح فالحين اذا قلنا له الجرح فنعني ذلك اننا يعني كآلن الجاني بغير جنايته لأن جنايته بالرب ليست للجرح ومن هنا الأشرة ينبه على هذا الأشرة ينبه يفرق بين أن تكون المنقلة والهاشنة لجرح الجلد واللحم النفوذ إلى العظم وبين أن تكون رضا بدون جرح وإذا قطع جماعة ضرفاً أو جرح وجرحاً يوجد القود فعليهم القود الزماعة إذا اشتركوا في الاعتداء على شخص فهل يقتص منهم جميعاً؟ هذه المسألة فيها نفس التفصيل الذي تقدم معنا في القصاص من الجماعة والحاصل أنه إذا اعتدى على الشخص جماعة فلهم صورتان كما تقدم في القتل والذي يهمنا من الصورة الصورة الأولى أن يكون فعل كل واحد منهم جنايا لوحده بحيث لو انفرض لحصل به القطع ومن ذلك هي التي يعني صورتها واضحة أن يأتي ثلاثة أشخاص فيقوم أحدهم ويجرحه موضحة في آخر الرأس ثم يضربه الثاني موضحة في منتصف الرأس ثم يضربه الثالث موضحة في وجهي فهذه ثلاث جنايات من جماعة نقول له افعل بكل واحد مثل ما فعل بك في نفس الموضع الذي ضربك فيه فالأول يقتص من موضحة في آخر الرأس والثاني يقتص منه موضحة في منتصف الرأس والثالث يقتص منه موضحة في وجهه ولو أراد أن يقتص من ذعبهم ويعفو عن الذعب أن يقتص من ذعبهم ويأخذ الدية من الذعب فذلك حقه لأنه قال فلان اقتص منه وفلان اريد من المال وفلان عفوت عنه لوجه الله فله ذلك هذا حقه كما لو اعتدوا عليه متفرقين هذا حقه وبناء ذلك إذا اعتد عليه جماعة فإننا ننظر إلى فعل كل واحد منهم وإذا كان فعلهم جميع في موضع لو انصرت كل واحد منهم لأدان ذلك الموضع فإنه يثبت التطاط على كل واحد منهم منفردا مستقلا كما تقدم معنا تفصيله في القتل وألا هذا فإن الخلافة أن الجماعة يقتص منهم وهذا هو الذي جرى عليه عمل السلف ونصوص السريعة تدل عليه أما عمل السلف فإن عمر بن الخطاب كما تقدم معنى رضي الله عنه وأرضاه لما قتل جماعة رجلا باليمل أمر بقتلهم وقال قولته النسورة والله لو تمالع عليه أهل الصمعاء لقتلتهم يعني أنه لا يفرق لأن يكون أن تكون الجريمة وتكون الجناية من شخص او أشخاص لكن وخذلك بل فجلت الكتاب السنة لأن عموم الكتاب في قولي كتب عليكم القصاص يدل على أنه يقتص من الجانب وهؤلاء كل واحد منهم جانب وعلى هذا فلو اجتمع جماعة وفعلوا جناية كل واحد منهم ويوصف بكونه في شعره جانيا فإنه يمكن المجني عليه من أخذ حقهم كل واحد بحسبه هذا طبعا هو المذهب الصحيح والذي يدلق عليه الأدلة واقتضته قواعد الشريعة ولأننا لو فتحنا الزهد أننا لا نقتص من الجماعة فما على المجرمين إذا أرادوا أن يفعلوا جريمتهم إلا أن يفعلوها المجتمعين حتى يسقطعهم القصاص وبهذا يحصل الشر والبلاع على الأمة ولذلك قطع الله دادر أهل الفساد فجعل كتابه, كتابه وشرعه وحكمه على القصاص من الظلمة والجنا في ومفردين أحمد الله إليكم فضيلة الشيف وأرزل لكم المثوقتون أجر فضيلة الشيف هل تصنوا تعزية أهل القاتل إذا اقتص منه أشابكم الله فبسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيجوز تعزية القاتل أهل القاتل لأنه لا ذنب والمسلم معزى في المصيبة والأصول الشرعية دالة على مواساة المسلم لأخيه المسلم فيسرع إذا قتل القاتل أن يعزى أهله في مصيبتهم ولا بأس لذلك ولا حرج وكون يجني هذه الجناية لا يقتضي إسقاط حق أهله هذا واجب على المسلم أن يعزي أخاه المسلم في مصيبته وهكذا بالنسبة لأهل الجرائم مثلا لو كان قتل في جرينا المخدرات أو كذا يشرع أن يعز أهله وهو من المسلمين مادم أنه من المسلمين فإنه يشرع تعزية أهله فيه والبعض يظن أنه إذا قتل في مخدرات أو قتل في قصاص او في جرينا أنه لا يزار أهله ولا يعزون وبعضهم يبالغ في هذا فيقول مثل هذا لا تعزون فيه فهذا لا يجوز شرعا يعني الناحية الشرعية لا يجوز لأنه إذا أقيم الحد على العبد يطهر من ذنبه والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام الحد على المرأة تكلموا فيها وتكلموا في ناعز رضي الله عبد حينما أقيم عليه الحد فقال عليه الصلاة في ناعز إنه الآن ينغمس في أنهار الجنة تكلموا في إنه الآن ينغمس في أنهار الجنة وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل ويدل على أن الإنسان من أعظم لأن الله عز وجل علي أن لا يشتغل بالناس وبذلك قال الإمام القيل رحمه الله كلمة عظيمة في كتاب الفوائد وكلامه رحمه الله عليه جرى رحمه الله رحمه الله رحمه تقول هذا الإمام الجليل أخسر الناس صدقة من اشتغل بنفسه عن الله وأخسر منه صدقة من اشتغل بنفسه عن الله أخسر صدقة من اشتغل بنفسه عن الله فجلس في الشهوات والمرهيات ويلد بنفسه ونفسه يا ربنا من الآيادة بالله فالإنفع بنفسه عن الله لكن هذا على الأقل نفع نفسه فأخسر منه صدقة من اشتغل بنفسه عن نفسه ولذلك يبدأ الإنسان بغيبة الرجل والرجلين فيزل لسانه يبتدع حسبه أو طاعة أو قربة فيزل لسانه ثم يستدرج حتى تصلح الغيبة في لسانه تأكل من حسناته ما لم يخطر له علبا ولذلك الاشتغال بالناس لا خير فيه ومن هنا قال تعالى لا إصحر قوم من قوم العساء يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عساء يكون خيرا منهم وقالوا تبا له وتكلبوا فيه له الصحابة الله عنه من ما شرب الخمر وقالوا فلان تقطر رحيته خمرا فقال صلى الله عليه وسلم لا تكون عونا للشيطان على أخيكم ما علمت إلا أنه يشد الله ورسوله الظاهر الذنوب وخطايا لكنه مسكي المبتلاء وعنده شهد له الله أن عنده حب لله ورسوله فالإنسان لا يشتغل بالناس عليك نشرك فاشتغل بمعايبها ودع عيوب الناس للناس عليك نشرك فاشتغل بمعايبها ترى الرجل الصالح التقي الورع شغلته ذنوبه وأنهته عيوبه وأقبل على نفسه فاشتكبل نواقصها وقال أنا منشي وأنا منذنب وأنا الذي عندي عورات وأنا الذي عندي سيئات وكنت أذكر من مشايخنا رحمة الله عليه لا يجلس فيذكر أحدا بسوء إلا نفر وقام كالأسد إما أن يطرده وإما أن يوبخه وإما أن يستفى وكل عالم عندي العيوب ونحن المخطئون ونحن من يدعي الناس وتجده في نعمة محبوبا من الناس مقربا من الناس مهابا من الناس محفوظا الأرض بين الناس ثم سليما للإسلام الإسلام منه قلى رسول الله من المسلم قال لي سلم المسلمون من يده والإسلام وكثيرا ما يجرى الإنسان بسبب الغروب فيلتزن فينسى أنه لا حول له ولا قوة ثم يبدأ بنفسه وكأنه قد وصل إلى عتاب الجنة بل إلى درجاتها العنى ثم يبلغ به الشيطان استدراجا وأخمن حتى يقف على أبواب الجنة والحياذ بالله ليخل من شاء ويخرج من شاء هذه زلات القدم ولذلك علم الإنسان أن يتفقد نفسه وأن المؤمن من صفرته حسنته وأبكته أو ساعته سيئته هذا هو المؤمن الحق ولذلك منع لله على العبد بالأجد النعام أن ينظر إلى نفسه وإلى عيوب وإلى خطاياه ويجدري نفسه في جنب الله عز وجل وعندها إذا سنع من مؤمن أو مصرد أخطاء أو عيوبا رفع كفره إلى الله وقال اللهم عافه عافنا ولا تبتلينا اللهم نهدي تبتلين. فلان اللهم نهدي على فلان وإذا بالملك يؤمن لكن نصر الله تعالى العكس تذهب البعض يتتبع العسرات حتى يبلغ به الأمر لو قيل له فلان تاب يشكك في تورك نصر الله العز أفمن زيننا هذا كله بالاستدراج ووالله لو أن العبد الواعي الفاهم درس نصوص الشر بيان كيفية استدرات الله عن أبد في معصيته خاصة في حقوق عباده وأوليائه لتعجب كيف الله سبحانه وتعالى يخبر من يؤذي عباده يؤلم برسانه لماذا نقول هذا ولماذا نؤكد كثيرا على أن الإنسان لا يأخذها لأننا درسنا نصوص كتاب السنة فوجدنا فيه الوعيد الشديد والتقريئ والتوبيث على الزراء المؤمن السي لأنه لا يتكلم في الناس إلا من يزدريهم ولا يتكلم الناس إلا من يختقرهم وانظر كيف عاتب الله نبي عليه الصلاة والسلام من فوق سجل السموات بسبب ما حدث من عبد الضعيف جاء يريد أن يستفيد فوقع منه وقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والأشي مع أنه عليه الصلاة والسلام تأول والشاهد عليه الصلاة والسلام ومع هذا جاء الخطاب من فوق سجل السموات حرمة النصر العظيمة كل إنسان أن أعراض الناس نهي رخيصة ولي كل إنسان ان يذاجرن برجل الناس في وأنسابها وانسابها والوانها وفقرها ومناصبها أن ذلك لا يغني عند الله شيئا وقد قال الله لك وقال لكل عبد يؤمن بالله بالله واليوم الاخر ان اكرمكم عند الله اتقاكم فويل لك اذا تكلمت في عبد كريم عند الله زوجك ان كرمت عند الله اتقاكم التقوى في القلوب. والله يقول فلا تذكوا أنفسكم وعلم من التقى فإذا أصبح الإكرام من الله لعبده وكرامة العبد عند الله عز وجل على التقى وتقى ما تعلمها وغيب القلوب لا تعلمه نعم تحكم على الظاهر لكن عند ذلك حاجة وكلامنا إذا من توجد حاجة كلامنا الاسترسال في أعراض المسلمين الاحتقاء والعجيب تجد الشخص مرتزما فإذا جاءوا أي إنسان من إخوان المسلمين يقول والله دعوا هنا نقول لك والله قول فلان الجنس الفلاني ربما يمسي ويصبح يمسي الليل قائمة ويصبح النهار الصائمة ويقول كلمة واحدة الجنس الفلاني والقبيلة الفلانية فإذا به يبوء بملاهين السيئات لأنه اغتاب كلمة جنس أو جماعة فلان أو قوم فلان والله كذا الكلمة عادية إن العبد ليتكلموا بالكلمة من فقط لا ما يلقي لها وفي الأفضل الثاني يتبين فيها ما يدري ما الذي وراء هذا الكلمة لا يظن أحد أن عرض المسلمين عند الله رخيصا وأن المسلم سهل يلوك إرضه بلسانه ما يظن الإنسان هذا فيه يعلم أن له رب حاسبه وأنه وأن كما كما يستشعر عرضه ومكانتي فلا ربما يكون هذا المرقع الثوب عند الله بمكان أفضل من مكانه وله عندما الله فرم أعظم الحمد فهنيئا لمن قدر نشه قدرها وأدل نشه وعرض حقها هنيئا لمن شغلته عيوب عن عيوب الناس وتوطن بالتقوى والسربل بسردالها وسلم المسلمون من يده وبسان وزلات جوارحه وأركان وجماع الخير كله في الخوف من الآخر وما كث المسلم عن الوقيع في المسلمين واحتقار والكلام فيه شيء في مثل ذكر الآخرة فوالله لو يشعر الإنسان أنه قائم بين يدي الله موقوف بين يدي جبار الصماوات والأرض لهانت عليه الدنيا وما فيها ولم يستطيع أن يذكر مسلم إلا بكل خير وكم رأينا والله من الصالحين والأخيار من العلماء والأئمة وطلاب العلم الفضلاء من شغلته نصر عن الناس ووجدناه في عافية من أمر دينه عزيزة قل أن تجده مفتونا وقل ان تجده يشتكي فتنى لان الذي بينه وبين الله صارج فاصلح بالله سميرته واصلح ما بينه وبين ناس تزكت فوصه وثمت نفسه فالمؤمن دائما يبحث عن هذا وتقفقت انتانا انك من الساعة ان وطنت نفسه على انك المقصر وعلى انك الذي تطلق لسانك وانه ينبغي ان هذا اللسان وان تمرع تكبح جماعه وان تمرعه بمالع التقوى حد ذكره وذلك كله بفضل الله ثم الدعاء من ذكرى الآخرة ما هذب أخلاق الإنسان وسلوكه وشيء من ذكرى الآخر والعلم بأنه لا مكان له بين يدي الله إلا بالعمل الصالح وأن الله لم يجعله حكما على عباده وأن الله لم ينصده من أجر أن يدخل من شاء في جنة الله ويخرج من شاعر رحمة الله عز وجل إنما هو عبد؟ ما عبد مربوطنا ليس رب عبد له رب يحرسه وليس رب بطلي على ضمائر الناس والسرائر فنسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يدينا من حسن اخلاق وان يصرف عنا شره وسيئه انه لذلك والقادر عليه واخر دعوانا ان نستودعكم من اجل المحاضره بنسال الله جميع التوفيق والسداد والسلام